قيله المجد والإشراق والقول كرمي في جلال الله مغرسها نمت على العلم والقرآن والحكم صلوا على زينب فاليوم مولدها وباركون لعلي الطوح في النعم انصل على محمد يا بعل من هالفرح والعيد علي ان شو المنترجب عاشق البيت اجيت بروحي هالمطلب دا عقلي استفسار قل للعقل لا تتعيب إذا رايت تعرف اليوم وقلبك للفرح أطراب اخذ حكمة على الكرار وعلم الأبد ما ينضاب وخذ من هيبة الزهراء وصدر هلف الصبر أرحاب اجمع هويا نور حسيا ضياء من الذهب أذهب ضيف الناتجك يا صاح كرم والمجتبه الأنساء وخلي غيرة العباس تحل الناتج الأصعاب يقيناً راح تتأكد هالعيد المنوء ترتب يجيك الصوت بالإلهام إن ولدت هالمساز